ثم ينشي أربعا ثم ينشي أربعا وهي أربعة الأشراف المتبقية والسؤال إذا كان قربك من البيت يمنعك من الرمل بالزحام وبعدك عن البيت تتمكن رعه من الرمل فهل الأفضل القرب من البيت مع فواك الرمل أو البعد من أن البيت مع تحسير الرمل هذه المثلة لا تعرف عند العلماء بالزحام الفضائم فقد تزحم الفضائل وقد تزحم السنة المؤكدة وقد تزحم الفرائد فقال بعض العلماء كما هو اختيار ابن عقيد يقول بعض العلماء الأفضل أن يبتعد عن البيت أن يبتعد عن البيت لكي يرمز لأن قرب من البيت لأن صديلة الرمن مؤكدة في الطوار حتى أوجده بعض العلماء فقال وقال قلوا عني مناسككم فقال إنها متصلة بالعبادة وفضيلة القرب من البيت متصلة بالمكان بمكان العبادة والمتصل بذات العبادة يقدم على المتصل بزمانها ومكانها وتوضح ذلك أنه إلى رمن كأن الرمن متصل بذات الطواغ ومن نفس أفعال الطواغ ولكن القرب من البيت متصل بالمكان بمكان العبادة فاختار ذهب الغلماء أنه يبتعد من البيت للرمم وهذا يميل إليه شيخ الإسلام من سينا رحمه الله وأشتل على هذا القول أنه قال إن القرب من البيت لو قلنا بهذا يعني تفضيل ما استصل بالعبادة على مكانها لتاغ للرجل كما يقول معقيد يقول لتاغ للرجل أن يتأخر عن الصفح الأول لفضيلة التورك فإن الإنسان في الصفة الأول في الرباعية لا يستطيع أن يتورث فالتورث صديرة متصلة بالعبادة ذاتها والصفة الأول مكان صديرة متصلة بالمكان فقالوا لو قلنا بهذا فانه يبذل على أن يتأخر إلى الصفة الثاني ولم يقل أحد أنه يسرع التأخر إلى الصفة الثاني لأجل التورث وقد جاء الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا بأجوة السفيتة أولها أن الصفة الأول يعتبر لازم عن المكلف أن يتمه بخلاف القرب من البيت لم يرد النص بالقرب من البيت وتأكد القرب أو الدعوة إليها وإنما هو حض بصورة العبادة وفرق بينما ورد النص به كما قال عليه السلام يتمون الصف الأول فالأول ونص العلماء على أنه لو رأى في الصف الذي أمامه فرجه قبل إحرام الصلاة ولم يسدها أنه آثم لأنه ترك المأمور ولذلك قالوا أنه يأثن بتأخري عن هذه الفرجة بخلاف القرب من البيت الأمر الثاني أن الصلاة متصلة بالجماعة في المسجد فلا بد من إكمال الظهوف فاتصل الناس بعضهم بذعب ولكن الطوافة ليست له سلة معينة تعين الناس أن يصل بعضهم بذعب فقال أن هذه الفضيلة يعني فضيلة البعد عن البيت مع الرما آتت من فضيلة الصف الأول يعني آكد من قضية التورك في الطفل أول فقال يترك التورك في الصف الأول ولو أنه متصل ويكتب له أدرب بالمية يستلم الحجر والركن اليمانية كل مرة يستلم الحجر والركن اليماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني وهل إذا عجز عن استلامه يشير الركن اليماني او لا جمهور العلماء على أنه لا يشير أنه لا يشير إلى عجز عن استلامه وأنه يكفي أن يقول الدعاء بين أبروكنين ربنا آسنا للدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وفينا عذاب النار وأنه لا, لا, لا يشير بيده وإنما تختص الإشارة في الحجر وقال بعض الثلاث وهو أيضا عن مناب المالك من دار اليدر أنه لا بأس أن يشير بيده إلى عجز لأن كل أبروكنين من البيت ولما عجز عليه الصلاة والسلام عن سلام الحجر أشار بيده صلى الله عليه ولكن لم يثب عن أنه عجز عن الرقم اليماني فقال فقال إنه يغتفر في هذا لو أشار بيده والعمر مدى أن له, وجه أن له وجه وقال به بعض السلف خفيف فلو أنه أشار بيده لا ينكر عليه ولكن قال الأفضل والأكثر أنه لا يشير بيده فإن أشار بيده فلا بعد فيستلم الرقم يستلمه بيده فإن لم يستطع الجهام ونحن يتركه كما ذكرنا ومن ترك شيئا من الطواف أو لم يمه أو نتفه أو طاف على شادران أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يتفش يقول رحمه الله ومن ترك شيئا من الطواف في هذه الجمل يشير المصنف إلى أمور لا بد من توفرها للحكم بصحة الطواف أولها أن الطواف لا بد أن يكون كاملة فإذا ترك شيئا من الطواف وشيئا نكرا ولو ترك كما قالوا خطوة واحدة فإنه حينئذ لا يسحو ذلك الشوف حتى يتم هذه الخطوة فإذا لم يتمها بطل طوافه كله إن خرج من البيت ولزمته الإعادة كما ذكروا والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طعف السبعة الأشواق كاملا وعليه فإنه إذا انتقص شيئا منها لم يطف كما أمره الله ويلزمه حينئذ قضاء هذا الشوف قضاء هذا الشوق أو التدارف إذا أمكانه التدارف يحصل التدارف لو كان الشخص مثلا في آخر شوق بدل أن يمتهي مقابلا للحجر انصرف قبل أن يستثم الطوافق فبقيت له خطوتان أو ثلاث أو أربع فحيني نرجع من الموضع الذي انصرف منه ثم يتمه يتمه فإذا فعل ذلك ففح طوافق وأما إذا لم يرفق ولو كان القدر خطوة واحدة كما ذكرت إنه حينئذ يلقى بالطواف إن خرج من البيت أو لم ينويه أو لم ينويه هذه شروط صحة الطواف الأنية لعموم قوله قال تعالى فاعبد الله مؤلصا له الدين والطواف بالبيت من العبادة والقربة ولا يمكن له أن يتحقق إلا ذنية وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالناس أي إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالمية فإذا لم ينمي الطواف لم يصح طوافهم أي لم يصح على الوجه الذي يريده فلو دخل لعمره طواف عمره ودخل لطوافهم في الحج ناسيا فحينئذ لا يزيه لا يزيه ذلك الطوافة الجمعي عادة أو نسكه كشخص أحرم مبهما إحرام مبهما ولم يعين إحرامه قبل الطواف بالبيت لأنه يصح على أحد أقوال العلماء كمختاره المسمد وغيره يصح أن يحلل بالعمرة والحد إحرامه مفهمه ثم يعين قبل أن يبتدأ الطواف فإذا ابتدأ الطواف ولم يعين لحينئذ لا يقع طواف عن الفرق ويبطل فرما ويزموا أن يعيده بعد تعيينه نعلم أو طاف على الشاق الروان أو طاف على الشاق الروان لسى قدر ثلاثة أذرع ارتفاعا من الأرض من البيت وهي من البيت ولابد هذا القدر أن يطوف الإنسان بجسمه بحيث لو رقى عليه فإنه لن يستثم الطواف على الوجه الشرعي فلا يصح طوافه من هذا الوجه أو ددار الحجر أو ددار الحجر طبعا الحجر ليس كله من البيت فإنما قيل قدر ثلاثة أذرع فلابد أن يكون الطوافه من موراء الحجر فلو دخل بين الحجر وبين الكعبة لن يصح طوافق وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يصح طوافق والصحيح أنه لا يصح ما هو مذهب الجمهور والدليل على أنه لا بد يقوف من ورائه قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فقال بالبيت العتيق والعتيق أي القديم إشارة إلى أن العذرة ببناء إبراهيم عليه السلام فلما تركت قريش من البيت من هذا وهو من البيت وجاء الطائف وطاف وطافه لنادينا هذا القدر من الحجم وبين البيت فإنه لم يطف بالبيت العتيق الذي هو بناء إبراهيم والذي وضع بناءه عليه وإنما تقصرت النفق بقريش وكان بناءها ناقصا فإذا طاف إنما هو طاف بالبيت بالبناء ولم يطف بالبيت العتيق وعلى هذا قال أن الله عز وجل نص على العسر تنبيها على استثناء الطوافي بالبيت على ما كان عليه من بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو عريان أو طاف بالبيت عريان وفدت الحديث صحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه بعث مناديه منادي في سنة تس أن لا يحج بعد العام ويشرك وأن يطوف بالبيت عريان فلا يصح الطواف بالبيت والإنسان عاري لا بد من السترة أن يعني يكون مستثرا فإذا طاف عاريا مني صح طواف وعلى هذا فلو انكشفت عورته أثناء الطواف ففيه تبصيل قال قعد العلماء من انكشفت وتدارك لغلبة الناس والحطمة والزحام كان يكون حطمة من الناس وغلب على أمره او ضعيفا أو مريضا فغلد على أمره وإذا انكشفت عورة وأسراء الطواف وتدارك فسسر مباشرة بعد الانكشاف طحها طوافه ولم يأثث وأما إذا ترك وتساهل فإنه لا يسح طوافه كما ذكرنا فلا يسح الطوافه بالبيت إلا إلى السسر لابد أن يكون ساسرا لعورةه أو نجس لم ينفش أو طاف بالبيت هو الحقيقة متنجسا لأن المؤمن لا ينجس أو طافة متنجسا لأن المؤمن لا ينجس ولكن هم يقولون يعني والحال أنه نجس وهو نجس لكن على العموم متنجس أنفا لأن المؤمن لا ينجس فإنما يقال متنجس والمتنجس هو الذي عليه نجاسا في ثوبه أو بدنه فإذا كان في ثوبه نجاسا فرعافم رعاف الدم فنزل على ثوثه الذي هو إحرامه أو على بدن نفسه الدم فحينئذ لا يصبح طوافق إلا إذا كان معذورا في الشخص الذي معه الدم السرطي أو كان قدر الدم في حال العذر وهو ما دون الدرهم يعني قدر الهلل القديمة فما دونها معفو عنه فإذا كان الدم متفرقا أو متسمعا بقدر الدرهم البغلي وهو الدرهم الذي كان موجودا في القديم يقال له البغلي هذا القدر يعادل الهلل القديم الصفراء بهذا الحجم أقل من القرش الموجود في الزمانية بقليل بهذا الحجم لماذا اتدمعه وطافوا عليه هذا القدر فإنه بالإجماع يصح طوافع لأن اليسير من الزم إجماعا مستثنى ثم يصل ركعتين خلف المقام ثم إذا انتهى من قوافه صلى ركعتين خلف المقام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قوافه جاء إلى المقام وصلى عليه السلام والسلام ركعتين قال تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم ومصلى اتخذوا من مقام إبراهيم قيل هو المقام والسلة لكل من طاف بالبيت أن يصلي خلفه سواء جعله بينه وبين البيت وقد كان في القديم متصفلا منتزقا بالبيت المقام ثم نظرا لوجود الأذية في الطائفين والجحام عن البيت فإذا صلى وجعل المقام بينه وبين البيت هذه هي السلة فلو كان هناك جحام حول المقام فإنه يتأخر حتى ولو في أروقة المسكين فيجعل المقام بينه وبين البيت وقال بعض العلماء إذا تأخر بحيث لا يستطيع أن يصلي في جهة المقام إلا في الأروقة قالوا الأفضل أن يصلي في بطن في صحن المسجد ولا يتأخر إلى الأروقة والسبب في ذلك أن قديم المسجد أفضل مما هو بعد وقوله تعالى لمسجد على السقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه خاصة وأن هناك قولا يقول إن المقام هو مكة كلهم فإذا كان مصليا ونصلى في أي موضع مكة عزاء بذلك يقولون إنه يصلي فالأفضل مستنى أن يدعي المقام بينه وبين البيت على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله صفل يصلي في هاتين الركاتين يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون وفي الثاني يقول هو الله أحب وهما صورتاء الإخلاق استمالهما على أعظم الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى التي من أجلها انزل كتبه وعرسل رسله وهو وهي اجتماع على توحيد الله عز وجل وللالك قرأها عليه الصلاة والسلام في الصلاة كما ذبت بالحديث الصحيح عن يقرأ في الركعة الأولى بثليا أيها الكافرون وهي براءة من عبادة غير الله عز وجل ومن كل دين سوى دين الله ويقرأ في الكامير وكل هو الله أحد التي جمعت مقاصد التوحيد ففيها النفي والإثاث قال تعالى قل الله أحد الله قمت هذا إثاث لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد هو النفي وهذا هو أصل شهادة التوحيد لا إله إلا الله لأنه تشتمن عن النفي وعلى الإثاث وهما أسلس التوحيد فيقرأها ولا شك أن الحج والعمرة إنما شرع الله حج الضيث واعتماره من أجل توحيده فهذه المشاعر والمناسك ما أوجدها الله إلا من أجل الدلالة على التوحيد ولذلك يقرأ الإنسان بهاتم السورتين ويحرص على قرائتنا مستشعرا لمعانيهما العظيمة لأن المقصودة من حجه وعمرته أن يرجع بزادة التوحيد والإخلاص من الله عز وجل وينظر كبه أن هذه الدنيا أمر الله بالتوافدها ولو طاف بغيرها فإنه لا يجب أن يحرم عليه قد يصير الشرك والعياذ بالله وهذا يدل على أنه عبد مأمور تحت أمر الله عز وجل وتحت حكمه لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فيقرأ لهاتين الصورتين العظيمتين مستشعرا لنا فيما من معاني التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل أسابقكم الله فضيلة الشيء وجزاكم سيد الجزاء فضيلة الشيء سيقول السائل فلتنزلجوا قطع كي القوافي تحت السنن الرواسل أسابقكم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إما بعد فقد اختلف في ركحتي الطواف قال بعض العلماء إنها واجبة إذا كانت في طواف ماتئ فأطلثت الركم والأطلث الواجبة في النذر طواف الوجاء ونحيهما وحينئذ لا تندلت لأن الواجب لا يمدرج تحت السنة كما لا يفهم وعلى القول لأنها ليست بواجدة فحينئذ يسوق أن يقال باندراجها من جهة كون المقصود أن يقع تنفوله بين الظهر والعصر بين الظهر بين آذان الظهر وإقامته بالأربع فإذا صلىها ناويا الركعتين القبنية للظهر من الأربع والركعتين بعدية الظهر من الأربع فاغ ذلك وأجزعه والأولى أن لا يفعل ذلك والله تعالى أعلم ثابتاً وما صبيبة الشيء إذا الطائف من طوافه في الشوث التابع هل يحن لهم أن يرفع يدهم مشيراً إلى الحجر أن يمضي وليشير أثناء قصم الله هذه المسألة مبنية على مسألة المحاذاة للحجر هل الإشارة عند المحاذاة للحجر من أجل المحاذاة أو من أجل التفتاح الطواف فقال بعض العلماء المحاذاة عند ارتجاء الحجر من أجل استفتاح الطواف كرفع اليدين للتكذير استفتاحا للصلاة فكلما استفتح طوافا يرفع يديه وعلى هذا الوجه فإنه إذا أتم الطواف لا يرفع يديه وعلى هذا الوجه أيضا إذا رفع يديه عند مواجهة الحجر إنما ينمي بها أن يكون استفتاحا لطواف وأما الوجه الثاني فقالوا إن رفع اليدين عن للأجل أن يكون بدلا عن استنام الحجر فإذا كان الإنسان يستطيع استنام الحجر أو تقبيله فحينئذ لا يشير وأما إذا لم يستطع تقبيله ولا استنام فإنه يشير بالمحاذاة وعلى هذا الوجه فيكون آخر الشرق السابع يستلم أنه لا يشير وأما إذا لم يستلم فإنه يشير لمكان المحاذاة وهذا يشهد له قوله كان إذا استلم الحجر فإذا لم يستطع استلمه بمحلم فقبله فإذا لم يستطع أشار بيده فجعله مركبا على المحاذاة لعدم استطاعة بالتقليل والله تعالى أثابت من الله خضيلة الشيء فلتجب الطهارة للطواف أثابت من الله تجب الطهارة للطواف على صح قوله العلماء أخذ الله عليه وذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين كما في الصحيحين لما نحثت وحاضت فقال اصمعينا يسوع الحاج غير على لا تطوفي بالبيت وحديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي اختلف في رفعه ووقفه وصحة موقوفا أن النذية صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة فقولوا الطواف بالبيت الصلاة يدلوا على أنه آخر شكل الصلاة ولذلك لا يطوف وهو متلبس من النجاسة. ولا يطوف وهو كذلك أيضا يطوفه مستقبل البيت السفة التي ذكرناها فقالوا إنه يشترط له الطهارة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا صح موقوفا وإذا صح موقوفا فإن ابن عباس رضي الله عنهما وناهك به علما وفقها في الدين دعا لهم ابن الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهو قول صحابي جليل له مكانته من الفقه نعمى ورد عن ابن من السنة في حديث عائشة يقبل القول القائل بوجوب الوضوء للطوافد فيه ومما يؤكد هذا أن الطواف بالبيت تتبعه تتبعه أو يكون بعده صلاة الركعتين ولا يمكن أن الإنسان يطوف بالبيت وهو محدث ثم يذهب ويتوضع من أجل أن يصل الركعتين فيصل بين طوافه وفعه لهذا الشعل الغريب ولذا قالوا ان انه انزال الحديث الدل الصريحه ان القراءه هي القول القائل بانه لا بد من الطهاره للطواف بالبيت الله تعالى كما سن المصيبه الشيخ من طواف البيت وهو يحمل النجاسه كما يحمل قطسرا صغيراس احد كما ثبت موالاه في هذا لحمل الطفل فحمل النجاسة ياتي على صورتين الصورة الأولى أن تتصل بالنذى كان يكون حاملا للنذى فدال الطفل فنبى على لباس الإنسان فحينئذ يتنجس من, من حملت وعلى هذا يحمل حديث هائزة فاطل ما الله عنها لما أكت ببن الله صغير فأجسته في حجب النبي صلى الله عليه وسلم فدال على رسوله وسلم فرشه بماء فهذا يدل على أن النجاة تتسري بالنذى والرطوبة حالة ثانية أن يكون على هذا الوجه تكون النجاسة مؤثرة ولا يصح له الطواف إذا حمله وباله وسر البول إليه ولا بد له أن يتطهر يغسل من الطواف, الطواف ويغسل هذه من العلاقة النجاسة ويبني ولا حرج عليه ذلك كما لو رعش في الصلاة وأن الحالة الثانية وهي أن تكون النجاسة مفصلة كان يحمل طفلاً وفيه نجاسة كبولد ولكنه في حفاظة أو نحن ذلك فلا تثني إلى المسمول عليه إلى من يثنيله ثالث يا خلاف المعروف هل حمل النجاسة يؤثر أو لا فقال بعض العلماء من حمل النجاسة فإن الصلاة هو صحيحة إذا كانت ليس لها ندا ولا رطوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمانة والغالب في الصبية أن لا وقالوا نظرا للغالب أنها لا تستمع حملها عليه الصلاة وقال بعض العلماء حمل النجاسة وأسر فإذا كانت ولا رطوبة له وحملها واتفصلت بالإنسان وكانت على عاشقه أو على رأسه أو حملها في بين على صدره بين يديه والصدر فإنها تؤثر والاحتياط أن لا يرحل ذلك والله تعالى إلا في حالة الاضطرار والحاجر للحمل الصبيل لا يستطيع أن يتركه يخاف عليه أن يؤذى يخاف عليها أن يؤخذ فحينئذ يصح له أن يطوفه حامل له مع وجود لمكان الضرورة كالمستحاضة إذا غلب هدى ولم تستطع أن تنفك عنه والله تعالى أعلم أسابة من الله. فضيلة الشيخ إذا أوقف الطواف لأباء الصلاة هل يعيد الشخص من جديد أن يبدأ من مكانه أسابقه إذا قطع الطواف من أجل الصلاة فحينئذ يصلي ثم يعود وللعلماء وجهان قال بعض العلماء يلغي الشوط الذي قطع فيه إذا, إذا أقيمت الصلاة الأفضل والأكمل أن تتم الشوط الأفضل والأكمل أن تتم الشوط لكن لو قطعت في أثناء الشوط فحينئذ للعلماء وجهان لهم من يقول ترجع إلى بداية الشوط وتعيد هذا الشوط الذي قطعته ولو بقيت منه خطوة لأنه أضي بالحصل ومن من يقول إنك كثر دع الى الذي قطعت منه وهذا هو الاصح والاقوى والسبب في ذلك ان من قالوا اصحاب القول الذي يقول تلغي الشوط ضعيف لان من قالوا بهذا المعنى يلزمهم أن يعيدوا الطواف كله فكونهم يقولون يعود من اول الشوط ويقول يقول بقيه الاشوار ويرون الحاكم غير مؤثر يلزمهم الا يلغوا ما مضى من الشوط كما أنهم لم يلغوا ما مضى من الأشواط ينظم أن لا يلغى ما مضى من الشوط لنفسه لأن الأجزاء تأخذ حكمة ما تقدمها من الأشواط فإذا قلت لأنه فاصل مؤثر أثر على الإثري أما أن تقول فاصل مؤثر في الشوط لأنه مؤثر على بقية الأشواط فهذا تفصيل بدون دليل وعلى هذا فإنه إذا قطع أثناء الشوط فإنه يعيد من الموضع الذي قطع عليه لكن الأفضل والأكمل أن يعيد من أول الشوت والله تعالى عليه أثابقنا الله فضيبة الشيء ما حكم الغطل بين الطوافه والسعي لقضاء شادث من الشوائج أثابقنا الله هذه المثلة الحقيقة كنت أتورع عنها ولا ذلك أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فصل بين طوافه وسعي صلوات الله سلامه إذا كان الإنسان يريد السنة إذا اعتمر او أدى عمرته فإنه لا يسير هذا إذا كان الحاصل بالخروج من المسجد أما إذا كان الحاصل في داخل المسجد كأمر احتاج إليه واتقضع إليه ولم يتباعد فالأمر يسير كشخص مثلا بعد الطواف تعب واردهم تعبت واردتهم تعب أولادهم وجلس معهم يرفق بهم يسير لهم أو احتاجوا مثلا شيئا في داخل المسجد يسيرهم ونحن ذلك فالأمر يسير لكن أن إنسانا يطوف ثم يذل يستريح في النزل ثم يأتي من العشي يطوف في أول النهار ويأتي في آخر أو يطوف في أول النهار ويأتي من النميم الثاني يسعى فهذا يقصده لمخالفة هدير رسول الله عليه وسلم أتوقف فيه وكان بعض العلماء يرى أن, أن الطواف يلغى ولا بد من صلة الطواف بالتعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه ولم يصل بين الطوافه وتعي إلا بأمره أحدهما شربه لزنزم كما جاء بمسلم إمام أحمد والثاني صلاةه وصلاة الله وسلامه عليه من ركعتين مع تقديله للحجر بعدها هذا هو السن الوارد عند السلم بالفاصل ولكنه فاصل من جنس العبادات وحتى شربه لزنزم إنما هو من العبادة لأنه قصد به العبادة وعلى هذا فإن الذي يظهر بالعلم عند الله أنه يأسسه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأسنه والله تعالى أسابه سلم صبيلة الشيخ صدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعوه على الصحة والمرة بعاءة طويلة ولا سلها لأحفر تحقيق السنة لذلك القدر الطويل لم تحفر بمجرد البعاء ولو لخسرة مجيزة لا فيما عند الزحان الحقيقة السنة عليه وسلم أنه لما قرض من الصفة للآية ثم صعد وخبر ثم هلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الموت وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده مصر عبده أعز جلده وهزم الأحزاب وحده ثم جعل ثم رجع ثاني ثم وكبر ثلاثا وهلل وجعل ثم رجع ثالثا وكبر ثلاثا وهلل وجعل فأصفح تكذيبه شسعا وتأديله شتا ودعائه عليه السلام ثلاث مرات هذه هي السلمة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المرة مثل ما على الصفر وهذا الموضع كان بعض أهم العلم يقول إنه من المواضع الفاضلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى فيه الدعاء وأكثر فيه الدعاء وجعل فيه أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل الله عز وجل بتوحيدي وتهليدي سبحانه وتعالى وقد خرج الله عز وجل أن, أن هاجر في هذا الموضع لذي وضينا الصفر المرة وتسأل فقال يجهد في هذا الموضع قدر استطاعه ويطيل وكان بعض العلماء عليهم ربما يجهد بقرابة فوق النصف الساعة إلى قرابة الساعة على الصفة وعلى المروة مثلا يجهد في الساعات طويلة وفي ساعة وهذا لا شك وما يلقاها إلا الذين الصبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من يعرف فضل وشرف الوقوف بين يدي الله ويجد لذة مناجاته حلاوة سؤاله سبحانه وتعالى تذل الله جل وعلا لا شك أنه لا يسأل ولا يمن حتى يشث أن ألذ الساعات وأشرفها عندها لما يقب بين الله عز وجل فإذا استشعر الإنسان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرف على تطليقه وجد قيمة لذة عمرته ووجد لها الأثر ووجد أنه فعلا يأتسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على نهجه ويختفي لأثره فتصيبه الرحمة وكفى بذلك فضلا شرفه وذلك من اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته فإنه يهدى كما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون فمنحرص على اتباع السنة فأسيد الرسول صلى الله عليه وسلم كملت هدايته على قدر كمال متابعته بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الناس إلا من رحم الله أصلح ينظرون إلى هذه العبادة نظرة شكلية إلا من رحم الله فتجد الإنسان يحمل هم منزلا ويحمل هم طعامه وشرابه وساعة خروضه وساعة دخولي وتؤقت الأشياء تعقيفا كأن الإنسان يريد أن يخرج من هذا كأنه في سجن أو نحوه من الضيق والهم كأنه يريد أن ينتهي من عمرته هذا لا يليق بل المنبغي للإنسان إذا جاء يستشعر أنه لا تغرب عن أهله ولا ولده إلا من أجل ذكر الله عز وجل وأن الله تعالى بلغ والله أعلم كم من قلوب اشترقت بالشوق والحميل لرؤية الزيت فضرعاً توافده وسعيداً أصدر المروى ولا تحيل بينهم وبينما يشتهد فالتهمتهم أتقمتهم بحاء وذهبوا في الفياس والطفاء أدركتهم الملايا فيها قبل أن يصلوا إلى هذه الأمنية العزيزة والله بلغت ويصفر لك وشهل لك أعطاك المال وأعطاك الصحة والعافل والأمن والأمان وأنت في نعم فرص في نعم الله يصرح نسالها إذا جئت لذكره يحسن الإنسان كأنه ثقيل وكأن هذا عناء عليه ولا شك أن هذا من الحرمان أصلا الله سلامه والعافية فالمنبغي على الإنسان أن يجتهد قدر استطاعته وقموته في ذكر الله عز وجل على الصفا والسؤال الله عز وجل عميبري. فلعل كانت تسيب باغاً في السماء المسلوحة وتستجاب دعوتك وتفرد كربته وتكفى همك وترجع وقد جبر الله كثرت ورفع درجك وغفر دنبك فهذا لا شك أن الإنسان هان عليه أن يطيل الوقوف وأن يتلذب بمناجات الله عز وجل جاء عروس بن الزفين كان له مطمع أن, أن, أن يخطف إلى عبد الله بن عمر ابنته ورمانه فجاءه وهو يطوف بالبي فانتظر حتى دخل في, في شوطه فدخل معه وحدثه بما يريد فلم يجب يجبه ابن عمر بشيء ولم يكلمه وكأنه لم يسمع ما يطوف فلما انتهى من كلامه ولم انتهى عروه ورأى ما رأى من عمر ظنى أن نبي عمر لا يرجى من زوجة فنضى وهو منكثر خاطر حتى إذا رجع إلى المدينة مريض ابن عمر فجاء عروه يزور ابن عمر فقال له ابن عمر إنك فقد سألتني أن تنكحر المانا أكما أنت يعني ميتك على ما هي أقالة ما أنت قال فدعى نعم منه له عقد له الله قال انك قد سالتنيها في نقام يتراءى للعبد ربه والمراد بذلك قول عيسى سلام ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه انه يراك يعني في هذا المقام انا مثل الله في الطواف ليس من قام بالزواج ولا بحديث الزواج من غيره كانوا الى اقبلوا على الطواف وعلى الذكر وعلى العباده يقبلون بقلوب كامله وقوالب كامله التذكر نبدا مناجات الله سبحانه وتعالى حلاوة ذكره فإذا وجد الإنسان هذا الاستشعار أطال الدعاء ولم يسأل ولم يمل فإن قال أيوب عليه السلام لما نزل عليه رجل جراجي من الذهب وهو يجمع فقال الله تعالى على أغنك عن الرحمة فيه. قال ربي لغن لي عن دركاته لغن لي عن دركاته فأنت في موضع مبارك في موضع تستجد له الدعوة وما يدرك أنك واقف في الموضع الذي وقف فيه رسول الله, صلى الله عليه وسلم. وما يدرك أنها ساعة تستجاد فيها الدعوة أو تفتح لها ضاب السماء فعنده إذا استفعر إنسان مثل هذا يشرح قدره واطمئن قلبه ولذة وكمال اللذة والسرور والبهجة والطمئنينة والسعادة الدنيا لحظة مناجاة الله عز وجل لأن الله جل وعلا جعل العبد في كذب وفي هم وغم لا يزال همه ولا يذهب غمه إلا إذا أقبل على الله عز وجل فإذا أقبل على الله أحفظ أن الغموم تتبدل عنه وأن الغموم تزول عنه وأنه في, ح... في سعادة وفي أول في بهجة ونسأل الله بعذته وجلاله أن يذوقنا حلاوة مناجات مناجاته ولذة مناجاته والأنس به سبحانه وتعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم أيها لحبة الكرام انتهت مادة هذا الشريق وحيث أنه بقي في الشريط مستفع فيسرنا اكماله بهذه اتلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تاطر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا أسر الأولي أجلحة مثلا وثلاث وغباع يزيد في القلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يستح الله للناس من رحمة فلا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس تذكروا نعمة الله عليكم هل من صالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كلبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاستخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أفضل الذين كفروا لهم عذاب شئيد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له شوء عمله حسنا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 والله الذي أرسل الرياح فتفير تحابا فتقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إِنَّ يَصْعَدُ لِكَرِيمٍ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَقْطُوعَةٌ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ نَصِيرٌ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نقفة هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ في بِعِلْمِهِ وما يعمر من معمر وَلَا يُعَمَّرُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا في كتاب إن ذلك على الله وما يتوي لذحران هذا عز فرات كائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلفسونها وترى الكلك في مواقر لتنزغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الميل في النهار ويولج, ويولج النهار في الليل كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَنَّىٰ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالَّذِينَ تجعون لَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن نُّطْقٍ ۚ إِن تَجْعَلُوا بِهِ لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَشْهَدُونَ بِشَهَادَتِكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَشْهَدُونَ بِشَهَادَتِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ قَضِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَهُ أَسْرَارُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ وَإِن تَرَاوُتْ قَلَتُ إِلَٰهٍ لَّهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَّا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا خَرْبًا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْظِ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 إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَن يَدْعُوهُ إِذَا دَعَاهُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي قُبُورٍ إِنْ أَنْتَ إلا نذير إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرًا وَإِنْ يُكَرِّبُوكَ فَقَدْ جَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءت رسله بغيرات وفي الذر وبكتابه من ثم اخلد الذي كثر فكيف كانوا نشيئا لم تر ان الله انزل من السماء اَظْهَرْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ تَنَوُّعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ دُكْنٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كذلك إنما يخشى, إن يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رسول là vìứ chỉ taấò hoa khoa khoa là tra ấm và cùng Minhão giấc làả ấm Ti là khi này này chỉ raâm conả ta mìnhấà hoa là lì giống dù này chỉ ra chân l lần trời buồn إنه وكون شكور والذي أوحينا إذنك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه إِنَّ اللَّهَ هُدَى عِبَادَهُ لِقَوْمٍ ذَوِي قِصَّةٍ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيكَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ذلك هو الفضل الكبير جنات عد يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ورباتهم فيها حريم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمثنا فيها نصب ولا يمثنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا ينقص عنهم من عذابنا كذلك نجزي كل كفور